ولو كانوا, ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان الثغتار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو